قال رحمه الله قوله تعانى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرى تقدمت قصة موسى مع الخضر وما فيها من الفوائد التي ذكرها علماؤنا وآخر ما غرأنا من الإكليل للسيرط رحمه الله تعالى نغلاً عن محاسن التأويل فذكر جملةً من الفوائد التي تتعلق بقصة موسى والخضر وما أجملها وطائف دقائق عظيمة ذكرها وربما ما ينتمه لها أحد وفضل الله يتيه من يشاء وهذه قصة أخرى من القصص التي قصها الله سبحانه في سورة الكهر قصة ذي القرنين وسيأتي سبب تسميته بذي القرنين فسأل اليهود سؤال تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القصص ومما سألوه عن قصة ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين أي اليهود يسألونك يا محمد سؤال تعنت عن ذي القرنين قد اختلفوا باسمه كما سمعت خلافاً كبيرا. وكما تقدم في مجمع البحرين وأنه لا يثق بشيء من ذلك بالنسبة لما يتعلق باسمه الله علم اسمه ذو القرنين جاءنا هذا الوصف قال له موصوف بذو القرنين صاحب القرنين علمه عن معلوم من الأسماء الخمسة فسألوا عن قصته وعن شأنه السؤال تعنت لا سؤال استعلام واستخبار واستفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تعنت وإعجازه فجاء وحي بتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان قصة ذي القرنين وما مكنه الله سبحانه وتعالى فيه فإنه مكنه في, بأس في أشياء عظيمة جدا وجعله يبلغ أماكن بعيدة ويصل إليها ربما لا يستطيع أحد يصل إلى تلك الأمة التي لا يعلم لها خبر عند الناس ولا يصل إليها أحد فيما نعلم أو لم يصل إليها أحد فيما علمنا أنه وصل إلى هذه الأمة التي نزالت حية تعيش إلى قيام الساعة تتناسل ووصل ذو القرنين إليها وبلغ إليها وردمها بذلك الردم وبنى ذلك الحاجز بينها وبين الناس وهي أمة مبسدة ما ترحم لو تهلك الحرث والنسل كما هو معنوم يسر الله هذا الرجل الذي مكنه الله سبحانه وتعالى في أرضه وآتاه من كل شيء سببه حتى يبلغ ذلك المكان ويردمهم ونا يخرج عن الناس يؤذو الناس فسأل اليهود عن شأنه وما قصته ما شأنه فقال الله سبحانه لنبيه عن عند القرنين قل سأتلو أي سأقص عليكم منه ذكره أي خبرا وأذكر لكم خبرا من خبره وأقص عليكم شأنه وما أوحى الله سبحانه وتعالى علي فيه فإن هذا القص إنما هو بطريق الوحي المثلو فقص الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك وشرع في قصته بقوله إنا مكن له في الأرض وسيئة الكلام على ذلك قال قوله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا خبرا واقتنه في نبوته فقال بعضهم كان نبي مشهور انه رجل صالح ورجل عابد وتقي من اتقياء ولي من اولياء من الاولياء واما الخضر فالصحيح انه نبي ونقصص القران عظيمه والله جميله جدا وهي أحسن القصص والناس ربما ينسجون من القصص ما ينسجون وقصص القرآن فيها من العبر فيها من العظاق وفيها ما فيها من الخير وهي حقائق وليست مجرد يعني تسلية تسل به الناس وينسجونها من قبل أنفسهم كلا بل هي حقائق حاصلة وقصص قصها الله سبحانه عن أمم سابقة لنبينا محمى تأييدا لنبوته وأهل الكتاب يعرفون شأن ذي القرنين فلذلك يسألون عنه فجاء في كتبهم ويعرفون قصة أصحاب الكهف سألوا عنها وهكذا أيضا ما ذكر الله عن الخضر وموسى كل ذلك يعلمونه فيسألون عنه وينظرون رسول الله هل هو نبي أم ليس بنبي فيأتي الوحي بتأييده وبيان هذه الأحوال والأمور مسؤول عنها تبيناً وتأييداً وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى ولا ينطق عن الهوى وهي قصة من القصص التي ذكره الله في كتابه تأييداً لنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو الطفيل سئل علي رضي الله عنه عندي القرنين كان نبياً أم ملكاً قال لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن كان عبدا أحب الله وأحبه الله ناصح الله فناصحه الله هذا الدين النصيحة قلنا لله كتابه ولكتابه ولأئمة المسلمين عامتهم ناصح الله فناصحه الله أقام دين الله سبحانه وتعالى وأقام توحيده ودع إلى ما دع إليه ربه سبحانه وتعالى هذه النصيحة لكتاب الله والنصيحة لله سبحانه وتعالى أن الشخص يقيم شرع الله جل وعلا وذروة شرعه سبحانه وتوحيده فمن كان كذلك فقد أتى ما وجب عليه من النصح لله الدين النصيحة قلنا لمن قال لله يقيم شرع الله يدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى فلا صحف الله وعانه الله جل وعلا ورفع منزلته وعلى ذكره وذكره في كتابه سبحانه وتعالى قال ولكن كان عبداً أحب الله وأحبه الله ناصح الله فناصحه الله ورؤي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلاً يقول لآخر يا ذا القرنين فقال تسميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حتى تسميتهم باسماء امم فلم فلم ترضوا حتى تسميتم باسماء الملائكه فهو ليس بملك كما تقدم ولا نبي على الصحيح والتسميه باسماء الانبياء جائزه كما في حديث مغيره يا أخت هارون ما كان أبوك رأسه ويمتأخر على هارون عليه الصلاة والسلام ولكن بين له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استشكل ذلك وسألوا عن هذا الاشكال ممن ذهب إليهم في نجران قالوا كيف يا أخت هارون أخت هارون أخو فجاء للنساء صلى الله عليه وسلم يسأل كيف تكون أخته وهو متأخ... متأخرة وهو متقدم هارون وموسى متقدمان عليها فكيف تكون وقت قال إنما كانوا يتسمون بأسماء أنبيائه وصالحيهم فيتسمون بأسماء الأنبياء وهكذا بأسماء الملائكة لا مانع وقد تسمى جماعة من أهل العلم باسم مالك وهو ملك من الملائكة كما تعلمون فلا مانع أن تسمى الشخص باسم ملك من الملائكة إلا إذا كان فيه شيء من التنقص كأن يستغلوا ذلك بعض الناس كجبريل فيستهزئون جاء جبريل وراح جبريل ها هيك إشغال جبريل فيترك هذا الاسم وإلا من حيث الجواز ما فيه مانع سمى جبريل وغير جبريل على خلاف في جبريل وميكائيل وإسرافيل هل يجوز التسمي بها؟ املأ وما بقيه الملائكه ما فيه مانع عند السماء بها الشخصات هؤلاء المعظمون جبريل وميكائيل الذين هما اعظم كلهم معظمون لكن من حيث التفاضل بينهم كلهم معظمون من حيث التفاضل فمن اهل العلم من يمنع التسميه بجبريل وميكائيل واسرافيل ربما ما يحصل من الاستهزاء بعض الناس ربما يحصل شيء من ذلك فيتركه ومن تسمى به فلا تثريب عليه يقال جبريل وجبرائيل كله واحد وأما الأنبياء فلا إشكال قال حتى تسميتم بأسماء الملائكة كان يشير إلى أنه ملك ويكون هناك أكان نبياً أم ملكاً أشوف ملكاً أو ملكاً مضبوط كان نبياً أم ملكاً أو ملكاً من الملوك لأن ما بعد في حديث عمر يدل على خلاف القراءة التي قرأناها فقالت سميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حتى تسميتم بأسماء الملائكة والأكثرون على أنه كان ملكاً عادلاً إذا ملكاً أكان نبياً أم ملكاً فهو ملك من الملوكة على قول الأكثرين والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين قال الزهري لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها وقيل لأنه ملك الروم فارس وقيل لأنه دخل النور والظلمة وقيل لأنه رأى في المنام كأنه أخذ بقرني الشمس وقيل لأنه كانت له دُؤابتان حسنتان وقيل لأنه كان له قرنان تواريهما العمامة الله علم كله قيل قيل ما ندري ما هو سبب تسميه وروى أبو الطفيل عن علي أنه قال سمي ذا القرنين لأنه أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله ثم أمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله قال انظر هذه الأقوان وأقوان أخرى في تسميته الطبر إلى آخره أقوان مختلفة في سبب التسمية. وهذا لا يعني نول الله الحمد الذي يعنينا ما ذكر الله من قصته للعبرة والعظة وأما الوقوف على سبب التسمية وهكذا الوقوف على اسمه ما هو فهذا ما يعنيناه ولو كان يعنينا لبينه الله سبحانه وتعالى لكن ما يعنيناه ومن حسن إسلام المرء تركهم ألا يعنيه فلا تتعب نفسك والوقوف على سبب التسمية ولا كذلك أيضاً في, في اسمه لأن هذا وصف النوصة ولا في اسمه ما ما اسمه وأما مسألة ملك أو نبي فلا بأس هذه مهمة هذه مهمة لترتب الأشياء عليها هل هو نبي أما ملك من الملوك هذا مسألة جيدة يوقف عليها يخوض فيها أهل العلم لأنه يترتب عليها أشياء كما في مسألة خضر هل هو نبي أم ولي الصحيح أنه نبي وما فعلته عن أمري أولئك يستغلون مسألة ولي لما تقدم المعاني التي يهدفون إليها ويرومونها من كونه ولياً حتى يصلوا إلى أن الولي تصرف في بعض الأشياء وأن العلم لدني من علم الوحي لأن الخضر كان أعلى من موسى وغير ذلك أما يريد أن يصل إليه بعض أهل الأهوى هذه مسألة مهمة مسألة ولي أو نبي. كذلك ملك او نبي وهذا الأشكل من المسائل التي يخاض فيها أما الوقوف عن الأسماء وعلى الأوصاف أو الأسباب هذا هنا في مثل هذا الموضوع لا يحتاج إليه قال واختلفوا في اسمه قيل اسمه مرزبان ابن مرزبة اليوناني من ولد يونان ابن يافث, يافث, أو يافث ابن يافث ابن نوح من ولد يونان ابن يافث ابن نوح وقيل اسمه الإسكندر ابن فيلفوس ابن ياملوس الرومي كل اسماء فيلفوس ياملوس ما أدري اسماء العاجم كيف هذه متعبها حتى في النطر كثير من الإخوان عندنا هنا ما من هذه لكن خلاص غيره عبد الرحمن عبد الله عبد الرحيم ما جملها من أسماء وإلا يمكن من هذا فيلفوس وياملوس إلى آخر هذه الأشياء التي يصعب النطر بها الله علم ما اسمه كما يتقدم في مجمع البحرين قال رحمه الله قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هذا شروع في بيان ما أمر الله رسوله أن يقص من شأن ذي القرين هذه قصته التي تسألون عنها فإنا مكن له في الأرض فقال إنا مكن له والمفعول محذوف أي إن مكن له أمره وما يريد والتمكين هنا الإقدار وتمهيد الأسباب أي أقدرناه ومهدنا له الأسباب التي يستعين بها في الوصول لمقصوده وفي الوصول لما يريد فإنه لو لم يقدره الله سبحانه ما بلغ ما بلغ هذا الملك العظيم الذي اشتهر قصة من قصته في القرآن لأن شأنه عظيم فلذلك مكنه الله حتى يصل إلى المقصود وآتاه من الأسباب التي يستعين بها في تحصيل مراده ومقصوده ولو لم يؤتى من الأسباب التي مكنه الله منها ما استطاع لا حول ولا قوة إلا بالله فذكر الله أنه الذي عانه وأنه الذي أقدره وأنه الذي مهد له الأسباب حتى يصل الذي يريد أن يصل إليه ويقال مكنه ومكن له لغتان إنا مكننا له وإنا مكناه كما هو الحال في نصحه ونصح له شكره وشكر له فإيه تعدى تارة بالجار وإيه تعدى تارة بنفسه مكنه وهكذا أيضاً مكن له هذه أفعال يذكرها النحاة لأنها من فنهم فيذكرون أن بعض الأفعال أحياناً تصل إلى مفعولها بالجار وأحياناً تصل إلى مفعولها بنفسها وهي بمعنى واحد عندهم ومنهم من يفرق بين المعنيين عند الوصول بالنفس وعند الوصول بالجار وهنا إن مكن له ويجوز إن مكناه كما هو الحال نصحنا له ونصحناه وشكرنا له وشكرناه ووزلنا له ووزلناه فبعض مفرق بينهما بأن معنى الأول مكننا أي مكنا لو إن مكنا أو مكناه بمعنى جعله قادرا إذا قيل مكناه أي جعله قادرا ومعنى الثاني جعل له قدرة مكنا له أي جعلنا له قدرة وقوة ولتلازمهما قد يستعمل هذا مكان هذا فيقال مكننا له أي جعلناه قادرا ويقال مكنه أي جعل له قدره وقوة فلتلازمهما يحن هذا مكان هذا فلا مانع هذا على التفريق بينهما وحاصل المعنى أن الله مكن له بتسهير السير في الأرض وتيسير ما يحتاج إليه من الأسباب ليصل إلى ما يريد ويهدفه ويسلق الطريق الذي يريدها ويبلغ المكان الذي يريد بنوغه وهو المغرب مغرب الأرض فإن يريد إلى ذلك المكان فسهل الله له السير حتى وصل إلى ذلك المكان ويسر له الأسباب ومهدها حتى يحصل على ما أراد الله سبحانه وتعالى وهذه كرامة لهذا العبد الصالح ومن كان مع الله كان الله معه سبحانه وتعالى. ومن تعلق قلبه بالله يسر الله له ما يريد ومن توكل عليه فهو حسبه سبحانه وتعالى فبحر حاصل هذا مناطه تسهيل الأسباب وتمهيد الأسباب والتوفيق والتمكين والإنذار مناطه على عبادة العبد وبحسب قربه من الله سبحانه وتعالى يمكنه ويمكن له وكام من الأولياء مكلهم الله مكن لهم سبحانه وتعالى ومهّد لهم اسباب التمكيل فذاك الرجل الذي هو يقص علينا من شأنه ذو القرنين رجل صالح فمكنه الله سبحانه حتى وصل إلى الأمة تلك التي تعلمون حالها وفقه لمنعها من الشر فأتبع سببه أي سلك طريقا نحو المغرب قال رحمه الله قوله عز وجل إنا مكن له بالأرض أوطأنا والتمكين تمهيد الأسباب قال علي قال علي سخر له السحاب فحمله عليه الله يعلم الله يعلم ويحتاج لننظر هنا ثبته علي هذا انه حمله على السحاب الله يعلم ومد له في الاسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء وهذا من التمكين وقد حبس الله سبحانه وتعالى الشمس ليوشع لي بالنون ولم تغرب حتى يتم مقصوده حتى يصل إلى ما يريد من قتال أولئك فحبس الله له الشمس فقاتل وانتهى الضوء كما يقال لأن الظلمة ربما ليصل المقصود فيها الشخص وهذا عند القوة وأما عند الضعف ربما يحتاج الشخص للظلمة يحتاجنا الظلماء حتى يفتك بعدوه قال فكان الليل والنهار عليه سواء فهذا معنى تمكينه في الأرض وهو أنه سهل عليه السير فيها وذلل له طرقها وآتيناه من كل شيء يحتاج أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه أي أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق فيا لها بالنعمة والله صلى الله أن يهيئ لنا أسباب طلب العلم وأن يهيئ لنا أسباب عبادته سبحانه وتعالى وأن لنا أسباب التمكين في أرضه فإذا آتاك الله ومهد الله لك الأسباب فأنت الممكن بإذن الله سبحانه وتعالى وإذا خذلك وتركك لنفسك انتهيت فنسأل الله أن يمكن لأهل السنة وأن على أسباب العلم وأن يهيئ لهم أسباب الخير فإن بغيتهم العلم إن السفادة العلم هذه حياتهم فليسوا مشاركين لهم لا في الدنيا ولهم حولها فقصده ورحلته أنه يطلب علم ويستفيد ويرجع بخير لأهله هذا قصده بغيته ويعبد الله ويتفرق لعبادته فمن مهيئ الله له هذه الأسباب فليحمد الله فأما الدنيا الدنيا تأتي لا تشغل نفسك بها ولا تبقى في قلق منها قال أثر بالطفيل عن علي رضي الله عنه في ذي القرنين صحح والحافظ والحجر والبتنف ديار المقدسي المختار شوف شوف للباني شوال مليك في قال رحمه الله وآتيناه من كل شيء أي عطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق وغير من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء سبباً قوله سبباً من كل شيء سبباً أي علما يتسبب به إلى كل ما يريد ويسير به في أقطار الأرض والسبب ما يوصل الشيء إلى الشيء هذا هو السبب ما يوصل الشيء إلى الشيء يقال له سبب تعريف مختصر مفيد فما أوصلك إلى شيء تريده فهذا سبب من تخدته لأجل أن تصل المقصود ومن ذلك الرحلة في طلب العلم فهي سبب للعلم قال قوله طيب سببا أي علما يتسبب به لكل ما يريد ويسير به في, في أقطار الأرض والسبب ما يوصل الشيء إلى شيء. وقال الحسن بلاغا إلى حيث أراد وقيل قربنا إليه أقطار الأرض قوله تعالى فأتبع سببا أي سلك وسارا قرأ أهل الحجاز والبصرة فاتبع وثم اتبع موصونا مشددا وقر الاخرون بقطع ال فتبع مع استن التاء فاتبع وهي القراءه الموجوده عندنا وقر الاخرون بقطع الالف اي همزه قطع ليست همزه وصل فتبع ثم اتبع هذه همزه وصل في الموضعين وامما فاتبع فقطع وقر الآخرون بغطع الأنف وجزم التاء أي إسكان التاء والجزم من علامات الإعراض لكن يوضع موضوع البناء والإسكان وهو في النغة بمعنى القطع من غير حركة قطع عن الحركة وجزم التاء وقيل معنهما واحد والصحيح الفرق بينهما بين أتمع واتبعه والصحيح الفرق بينهما فمن قطع الالف فمعناه ادرك ولحق ومن غرب التشديد فمعناه سار من قال ما زلت أتبعه حتى تبعته أي ما زلت أسير خلفه حتى لحقته وقوله سببا أي طريقا قال ابن عباس منزلا الله من طريق يحيى عن سفيان به والسنده صحيح سبحانه <تصفيق> الله شعوب أيضا عند الطبري يعني له طريقان هذا الذي يحفظ في السبب وما عداه ما عندنا دليل فيحفظ هذا السبب في تسميته بذي القرنين فضربوا قرنه الأيمن فمات لما أمرهم بالتقوة ثم ضربوا قرنه الأيسر فمات فأحياه الله فسمي بذي القرنين لضربهم لقرنه الأيمن والأيسر وقتلوه ثم أحياه الله سبحانه وتعالى هذا أحسن ما في الباب في التسمية فهو الذي يحفظ ما عدا ما عندنا عليه برهان إلهنا سبحانه الله وحمدك وإله الله